بسم الله الرحمن الرحيم صادث والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبله من قرن فنازا ولا تحين مناف وعجبوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلة إلى ما واحدة إن هذا لشيء عجاب وطلق ملأ منهم أنوش وصبر على لا يعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا خلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل